وكل محداثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد فأخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث سعيد بن المسيب بن حزم رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاه دخل عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فوجد عنده عبد الله بن ابي اميه بن المغيره وابا جهل بن هشام فقال يا عماه قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله فقال له عبد الله بن ابي اميه وأبو جهل يا أبا طالب أترضه عن عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان عليه بما بمقالتهما حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم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 ارى أن تجعل من جسدك اليوم آذاناً لتعي نكتتيه وإن كان الحديث قد اتضب بالفوائد والعبر. أما هاتان النكتتان اللتان يريد أن أزيل عليهما وأن أقطع فيهما هذا الوقت الثقيل جدا اليوم على نفسي بخلاف غيرها ومع ذلك فالله عز وجل يعين ويدبر وهو سبحانه وبحمده يسدد ويجعل الإخلاص حليفا فإن مثل هذه المواضع إنما يختلط فيها الهوى إنه لله ثم للتاريخ أما هذه النقطة الأولى فقوله قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله فيها نجاتك وأما النكته الثانية فكان آخر ما كلمهم أن قال هو على ملة عبد المطلب لا إله إلا الله ومله عبد المطلب كلمتان متضادتان كلمتان تعالة الموقف حزينا أن يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم في عمه وأن يتكلم بلسانه فيضع قيدا على رجل من أحب الناس إليه وممن دافع عن هذه الديانه بصدق بحيث أن بعض المؤمنين ما دافع عنها مثل ما دافع عنها أبو طارق ومع ذلك مات كافرا مشركا حتى قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه معه حتى قيد استغفاره بقوله أما إني لأستغفر الله لك ما لم عنك لقد بدت عليك ملامح النهي لقد وقفت في موقف يا عمال فيه نهي من الله وإن كنت قريبا إلى قلبي وإن كنت إلى قلبي قريبا ومع ذلك فإنني ربما نهيت عن فصدقت فراسته وتقواه صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله ينهى أن يستغفر لعمه ونحن إشكاره فإن مثل هذه المواضع وشكا تكسر إشكالاتها فقير ربما يقال إن إبراهيم دعا والده كان إبراهيم بوالده أبر من محمد بعمه فإذا بالله عز وجل يذكر لك وما كان استغفاه إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه فلما تبين أنه فلما تبين أنه فلما, فلما, فلما, فلما تبين له فلما تبين له أنه عزو لله تبغى منه الا عن موعده موعد ايها الاض محك محك شديد ثقيل ألم اقل ثقيل على النفس ثقيل جدا لكن مع ذلك يرى فيه اكان الخلط اقرب إلى قلبك او كان اكان الخلط قلبك أو هو الله عز وجل اختبار للولاء والبراءات لذا حينما اتحدث عن ابتلاء رسول الله وهو صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه الامانه ويبلغ هذه الديانة كان بلاؤه شديدا إذ وقع بلاؤه على نفسه على نفسه التي بين جنبيه ووقع بلاؤه أيضا على بدنه بأبيه وامي صلى الله عليه واله وسلم وقع بلاؤه على نفسه هذا موضع من موضع البلاء النفسية هو حينما يكفر عنه الذي كان يكفر عن الدين بالراحتين والسلس حينما يغفر عمه ولا يستطيع أن يتغفر حتى له موضع شديد جدا إلا أنه تحرير الحب والولاء لله عز وجل كما قلت إنه موضع لا يستطيع اللسان فيه أن ينعقد مضت على المرء ساعات ثقال جدا حتى لكأن المرء من همه لا يستحضر ما حضره وما اعد كما ترون. ساعات علم الله عز وجل بمشاعيها يستمع فيه الحزن والذكريات يستمع فيه اللاواء يستمع فيه النظر والخوف على جناب عظيم انما هو حمايتنا نراك اليوم يفوت فيفوت وربما انتثر وربما انتثر فلا يملك المرء منه إلا النذر اليسير مقام ينظر المرء فيه الى الطريق فاستغرق ويتخيل تشنيعا ياتي من اجيال اخرى تقول ان اباءنا اتخذوا دينهم مودة بينهم في الحياة الدنيا نظرات كثيرة جدا تحمل حزنا الله عز وجل به عليم ومن لم يذل دمعه مقنعا فانه في مرة مدفون فانه لا يستطيع ردا أشياء أيها الأخوة أكت على نفسي سخيرة حينما يعالج المرء هذا المقام لذا اختصر اختصارا وأقتطبوا اقتضابا ومع ذلك أرجو منك أن تفتح إليهم آدان قلبك قبل آزان رأسك فإن الأمر جد خطير لله ثم للتالي يا عما كل لا إله إلا الله كلمة أشحع لك بها عند الله وكان أبو طالب عاش حياته كما قلت يدفع عن الله عن رسول الله ويعز عمر دينه وكان ما يقول له افعل ما شئت وإنما أنا في ظهرك حتى قال السيوتي في تاريخ الكلفاء وغيره من آل التاريخ والسير أن جماعة من السفهاء صبية صغار حتوا على رأس رسول الله يوماً تراباً، فجاءت فاطمة تنفض الثرى عن راسه ولم تملك عينها فبكت رضي الله عنها، فانتفت إليها قائلاً: لا تبكي أي بني فإنهم ما فعلوا ذلك إلا بعد موت أبيض. كان لا يستطيعون أن يتجرؤوا في مزاعيهم. ومع ذلك تجرؤوا وبالغوا حتى قال الصيتي في المرجع المذكور عن أسماء رضي الله عنها قالت كنا في وقت الخيلون فسمعنا صارخا يقول يا أبا أبي حافة أدرك صاحبك فخرج أبو بكر رضي الله عنه مسرعا فلما دخل إلى بهو المسجد وجدهم يضربون رسول الله كم يضربون رسول الله وإذا وقعت هيبته في قلبك علمت قدر ثقل هذه الكلمة كنا نسمع ونحن في طريق صوره البلد لا أقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ساقسم بهذا البلد لأنك فيها لان جنابك فيها لان هيبتك وهيئتك وعظمتك وقدرك فيها تامل الله عز وجل يقول ذلك للنبيه إذا بهذا المهاب المحظم يضرب يضرب إن هذا الدين لا يصلح ايها الأخوة وهو يهاجن تلك المتاحب الأدامة الكفرية أو البدعيه أو المستوردة وإنما يخطح هذا الدين منفردا لا اله إلا الله يعني ينبغي ان تنقي افقك وان تخلي عقلك قبل ان تحلي بالتوحيد ينبغي ان تخلي قلبك وصاحبك وابي ايمان وتخلي دستورك من هذا الذي ينافي لا اله الا الله ان سيصلح عندك الإثبات ان إلا الله ودون ذلك خرط أيها ايها تم جيدا فرأى رسول الله يضرب فدخل ودفع الناس عنهم ارحمتي رضي الله عنه ثم نادى قائلا اتقتلون رجلا اي يقول ربي الله أتقتلونه وهو يعترف بما اعترفتم به ان المشركين كانوا يعرفون الشرائع ويعرفون العقائد كما سابين لك فما اغلق عنهم شيء يوم تحاكموا الى أنفسهم أدخلون رجلاً يقول ربي الله فدفعهم أبو بكر فله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا إلى ابي بكر فأخذوا يضربونه حتى عاد وجهه طبق واحدا تدري ما مع الطبق الواحد أي صار مستويا كهذا الحال؟ يعني ضربوه في عينه حتى تورمت فارتفعت إلى ارتفاع أرنبة أنف من وجهه وضربوه في فمه حتى تورمت شفتاه فارتفعت إلى حج أرنبة أنف فصار وجه ابي بكر كانه من غير ملامح كانك رسمت وجها على ورقه بيضاء مستوية فقر ابو بكر مغشيا عليه وكان عقبه بن ابي معيط يقفز بنعل مقصوف شديد على بطنه حتى تورم وجهه جدا فقال بنو تميل لو أن أبا بكر مات لقتلنا عقبه به فدخلوا عليه فلما كان من آخر النهار افاق تامل اغشي عليه غرا ثم استفاق في اخر النهار فلما استفاق كان ياخذ شعره فيجيء شعره معه أخذوا يجذبونه من حتى قطعوا وصوله وحتى صار الشعر هيئة من غير ثبات فأخذ يأتي بشعره معه وهو على الله عز وجل ويقول يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أبذل فيك ووضفل فيك وما حدث فإنما يكون فيك ومن فعل ذلك مراء ابتغاء مرادك وابتغاء وجهك فإنه ليضر فما يضرني ان ياتي شعري او حتى ان تاتي روحي ثم كان اول ما نطق به بعد التسبيح ان هذا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا في المحن وليس هذا مجاله لكنني اريد ان اثيب ان رسول الله ابتلي ابتلاء شديد حتى ياتيك هذا الدين كما تراه سهلا ميسور وليس لاحد اليوم ان يتبرع به تبرعات فان هذا الدين انما جاءك على اشلاء ناس وعلى مرادات ناس وعلى احلام ناس وعلى اطمئنان ناس فاياك ان تكون اباه الناس فتضيع ما بذل فيه الناس فانه دين الحوم لحق الحمل لا ينبغي لك ان تتلاهب به فان لحظه تفسده لا سيما موضع التوحيد فيه تامل ايها الاخوه لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله محجوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن عبس بلا اله الا الله عمن لم يفقه لا اله الا الله حتى لقي الله قال الوفاض من لا اله الا الله فيحجب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لكل نبي دعوه مستجابه دعاها على قومي ومن قيامه. فشفاعتي لأهل الكبائر من امتي جاء بكبيره لكن لم تزل لا, لا اله الا الله تتالق في قلبه لذا كان عمل أعداء الله على لا اله الا الله لا يقول لك اكبر كما قالها يوم للقص زويمر لم يقل لهم اخرجوهم عن الإسلام وإنما قال شوشوا عليه الاسلام شوشوا عليه التوحيد بحيث يعتقد المرء في التوحيد اعتقادات تفسد عليه توحيدا تعمق جيدا واستقرئ التاريخ واياك ان تلتهب مشاعرك دون حجه وبرهان فنحن في زمن فتنه لا اله الا الله ما من نبي الا وافى لدعوه قومه بها وحملها على غلا ومع ذلك وجد من قومه عنادا وانكر عليهم ما تقتضي بلا اله الا الله ما تقتضي انكاره لا اله الا الله حتى واجه كل نبي قومه وهذه امثله وهذا مثال فائت من الحديث ضربته لك كيف واجه رسول الله قومه صلى الله عليه واله وسلم لا اله الا الله قال الله عز وجل والى عاد اخاه هود قال قوم اعبدوا الله ما لكم من اله الغير والى ثمود اخاه الله صالحا قال اخاه اعبدوا الله ما لكم من اله الغير ما من نبي الا دعا هذه الدعوه وما ارسل الله عز وجل نبيا قط الا ودعا قومه بهذه الدعوه بل كانت هذه الدعوة هي محط نظر الأنبياء والاولياء والصالحين فإنهم ينظرون إليها نظرة بعد نظرة وينقون ما علق بها إن علق بها شيء وإن كان يسيرا أليس قد قال سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم كما في انه إنه يغان على قلبي فأستغفر الله منها مئة مرة إن هو الغم قال آه الغم إنما هو يسير الغفلة يسير الغفلة أقم غفلة لا تكاد تذكر ولا تكاد تؤثر على قلوب أحد المؤمنين فضل عن أن تؤثر على قلب رسول الله المكتمل ومع ذلك المحرقة لأنه دائم النظر إلى التوحيد فأنظر إليه دوما كان يسيرا فأعالدهم الوقته فأستغفر الله عز وجل منها فأستغفر الله منها مئة الله أنظر إلى التوحيد حتى لما وقع نبي الله يونس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لمنه الضبط أن يقول إنني أفضل من يونس بن متى ماذا صنع يونس عليه السلام دخل في بطن حوت وابتلع الحوت, الحوت حوت آخر كما قال بعض أهل التاريخ والسير حتى صار في ظلمة حوت والحوت في ظلمة آخر والاثنان في ظلمة عميق البحر عندها سمع تسبيح الأسماك عندها سمع تسبيح الكائنات عندها, عندها علم أن القوم لا يتقربون ولا يعتجل حالهم ولا يستقر إلا إذا تقربوا إلى الله بما يرضي الله عز وجل لا, لا يقر لهم القرار ولا تستقر اضطراباتهم وتأمل جيدا لا تستقر اضطراباتهم ولا تفو الله عز وجل عنهم احناء المناسبين إلا إذا نظروا إلى مرضات الله عز وجل ان المراه لا يعجب حينما يمر على قصه الرد ويا لكثير المرور عليها ويا لكثير ما اذكره لكم ايها السادس من امثله عن هذه الرد في التمسك بتلك الشريعه حتى عندما احتدم الامر فان ابا بكر وجد الناس قد ارتدوا من حوله ولم يبق معه إلا مكة والمدينة، وقد عدة الغارات على مكة والمدينة، فأخرج بعثا غريبا عجيبا يتجه إلى قلب الشام فنظر إليه الاستراتيجيون الحربيون، اهل صنعه أصحاب الحرب والمدرة نظروا إليه، وقال ابا بكر كيف تصنع هذا؟ تخرج جيشا، ونحن لم نعد نجد جيشا للمسول أمام المركبه فتخرج جيشا إلى الشام فقال كلمة عجيبة جدا لم يكتب التاريخ ويذكر تألق أبي بكر رضي الله عنه عجب أيها الاخوه وهو جدان ومن صاح ومن من شابه أباه قبل ظلم أمة فتامل يا صحيح الناس فإن حسن أبوي لا شك فيه فقال أبو بكر رضي الله عنه اليهم وعلى صوته قائلا بكلمة الحكمة انه بعث اسامه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات دونه يعني مات قبل ان يتم بعث اسامه خرج اسامه ثم علم بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ادراجه فمات رسول الله فاذا أبي بكر يقول هو بعث رسول الله بعث اسامه بعثه رسول الله فمات صلى الله عليه وسلم دونه فوالله لا احل عقده عقدها رسول الله قط والله لا حل ربدة عقدها رسول الله قط والله إلى بعث أزامة رسول الله حيا واعصيه ميتا في موقف محتدم جدا الاستقراءات تقول أن المدينة منا قد ذهبت وأن مكة منا قد ذهبت وأن ما حاوليها من الحجاز قد ذهب اذا فقد استتم الأمر على دولة الإسلام الناشئة وقصف بها وذهبت احلامها لكن ايها الاخوه واسمع هذا جيدا إن ميزان الإيمان ليس من الأرض لذا فهو لا يخضع إلى موازين الأرض فالميزان الذي قاس به أبو بكر من السماء ميزان إيمان لم يخضع لأحكام الأرض فنزلت أحكام الأرض كهباء في الهواء وسراب مكيعة نزلت كهباء في الهواء لم يعزها وزن ولا هيئة حينما نزلت الأحكام التي لا تجري عليها قواعد الأرض الإيمان في السماء هيئة أن تحسب الإيمان على حسابات الأرض الشاهد أن أبا بكر حين احتدم أمره نظر في السنة وفي الشريعة أي شيء نقص منها أي شيء نريد أن نسنية أي شيء نريد أن نفعل نظر إلى الشريعة وعندها رمم ما اختل منها فإذا بالله عز وجل يرمم لهم دولته. ويديره على الكفار حتى انتصر عليهم قال بعض المؤرخين وكثيرا ما أذكرها لك إن حروب حرب الردة إن حادثة الردة هذه لو حدثت في امبراطوريه راسقة الأركان لا تداعت أركانها إما لا اله إلا الله المؤمن. ما إله إلا الله يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج إلى غزات تموته فإذا بالقوم قد صحصوا ما معهم من مؤونه فكان الرجل يعمد الى جمله فيفض كلشه ويشرب ما فيه من ماء مقزول لشده عطشهم فقال عمر يا رسول الله ادعوا الله لنا بالبركه نجمع لك الطعام وتدعو لنا فيه بالبركه فانني اغشى اذا ذبح الناس رواحلهم الا يجدوا ظهرا محملون عليه فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للقوم اجمعوا طعامكم فجمع الرجل مما في وفاض ثم أطل به إليه فوضعه جميعا وخلطه ودعا عليه بالبركة فحمل القوم مع ذلك في رحالهم بعد أن أكلوا وشبعوا ثم ضرب سهما من كنانته مع أحد أصحابه إلى بئر بلقى ليس فيها من الماء ففار الماء حتى قال الصحابي لقد رأيتني أسرعوا كي لا يكسون الماء أو نحوها يعني فار الماء من البئر السحيقه حتى كاد ان يغرق أن يغرق هذا الصحابي وكان البئر الماء فيه تشققت جوانبه فقال مع النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا الى من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه دخله الله سنة إذا احتمل القلب على إله إلا الله فإن للا إله إلا الله شرك مع التحفظ على اللفظ لكنه وصف لواقع إن للتوحيد شرك وشرك وشرك له أشركة كثيرة شرك فخ فخ ربما افتَرَ المرء مِنَنا بطوله لا إله إلا الله فلم يقم بمقتضى نيته فلم يأخذ ثمرتها تعمل جيداً فلم يأخذ ثمرتها لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها شروطا بحيث يعي المرء وينظر ما يصنع في لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من شهد أن لا إله إلا الله وعند محمد رسول الله وكفر بما يعبدون من دون الله ادخله الله الجنه اما هذا قيد اخر وكفر بما يعبدون من دون الله كفر بكل شيء يعبد كفر بكل فرع على اصل مما يعبد من دون الله والمساله دقيقه ايها الاخوه والكلام في التوحيد دقيق جدا لا تظن ان الامر اصطفادا كالفقد ربما نزح المرء إلى قول دناغا ابدا إنما الكلام في التوحيد دقيق يقول ابن القيم الخبير الموحد يقول لك وصف التوحيد فيقول التوحيد اصفى شيء وألطف شيء ويكدره أي شيء ويكدره أي شيء وكلامه مدعوم وكلامه مدعوم قال الله عز وجل وليس ألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعقنا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا كفرتم بعد إيمانكم قوله واحدة كلمة واحدة قام منافق فقال قراءنا أرغبنا بطولا وأجبنا عند اللقاء حرف واحد لا أقول كلمة واحدة جلس رجل بجوار رسول الله يوما فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ويحت اجعلتني لله نداً يعني جعلتني ندا جعلتني لله كفا جعلتني في منزلة تسامي تسامي شأن الله عز وجل اتقصد الرجل هذا لكن التوحيد شفاف ايها الاخوة لكن التوحيد شفاف جدا فقال له رسول الله قل الله الله لكن بشروطها لأشفع لك بها عند الله لا إله إلا الله ونجاه نجاه لكن لمن قام بحقها وحق من حقوقها أريد التزيل عليه بل هو من أكبر حقوقها بل هو إذا عدم نقضها نقض لا إله إلا الله يزير هذا الحق على هذا الحديث الفائد من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وكفر بما يعبدون من دونه أدخله الله جل شريطة أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل وإذا كان في مخيلتك حينما نقول يعبد من دون الله الأصنام فترى هبل ومناه واللات والعزة فقد قصرت نظرتك فقد قصرت, قصرت نظرتك جدا فهناك أشياء أثر المعبد من دون الله عز وجل سماها الله عز وجل الطغوت وجعلها ميزانا ميزانا لايمانك والابقاء على لا اله الا الله ومن ثم لما قال رسول الله لابي طالب ما لم انحنك ما هي ان يستغفر له لان ابا طالب كان عنده ناقض حاضر الا وهو قوله آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب هو على حكم عبد المطلب هو على شريعة عبد المطلب هو يأوي إلى ما حكم به عبد المطلب ثامت جيدا فإن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ينقض لا إله إلا الله، ولذا قالها الله عز وجل صريحه بل جاء ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كلمه واحده ومن لم يحكم بما انزل الله في ثنايا الحكم حتى ولو في ثنايا حتى ولو في فروح فإنه يعرض توحيده أن ينتقض جدا أيها الإخوة لذا فقد أخرج البخاري بصائحه واسمع إلى مطافة الأمر لتعي ما قد وقفنا عليه جيدا لتقف على مدى الحزن الذي يركب القلب لتعلم إلى أي مدى نزل المرء بنفسه نزولا. تعمل جيدا لتدرك حجم الفتنة فالصحيحين أن الزبير رضي الله عنه سقى أرضه وكانت مرتفعة عن أرض جاره. فسقى أرضه فأراد أن يسقي أرضه أولا فجاء جاره وقال له اسقي أرضي أولا وارض الزبير أعلى فإذا شرب الزرع الماء فتح له الزبير تلك الشرجه تلك القنوات فنزل الماء على الأرض المجاورة أما إذا سقينا أرض المجاور فإن الماء لا يرتفع إلى أعلى وإن كنا نرى البعض يتخيل اليوم أن الماء يرتفع إلى أعلى تامل جيدا فرأى الزبير أن يسقي والرجل ينازعه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف له الزبير الحالة تامل وصف له الزبير الحالة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أذل للأنصاري أن يسقي من بعده فنظر الأنصاري إلى رسول الله وقال أن كان ابن عمتك يعني حكمت له لاجل أنه ابن عمتك ابن صفية أن كان ابن عمتك فغضب صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال اسقي يا زبير ثم احبث عنه الماء اسقي يا زبير ثم احبث عنه الماء ويقول بعض أهل التفسير نزل قول الله عز وجل هذا في هذه الآية فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك لا يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تامل جيدا فإن الامر ليس ان تاتي وقد لويت فمك او عنقك او تلاعبت عينك فتقول اخذ يا رسول الله ثم تخرج من عنك في مشنوق حمقا ابدا فانك مع ذلك لم تكن قد احتكمت اليه ولنقضى بينك وبين غيرك وانما ينبغي الا تجد الحرج في قلبك تستريح تماما تماما ثم مع ذلك ترضى به رضا تشعر ببرده في نفسك دون ذلك يتضعضع ايمانك تامل جيدا الى خطوره الامر يا الاخوه لذا قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوثاب رحمه الله والطاغوت هو كل ما يجاوز الحد كل ما جاوز حده في العبودية في العبودية من كل شيء كل ما جاوز العبد به حد وهذا تعريف ابن القيم رحمه الله يقول شيخ الإسلام والطاغيت كثيرة التاغيت كثيرة لكن رؤوسها خمسة وسكر من هذه الخمسة صنفين تامل قال والحاكم الجائر الذي يحمل الناس على الحكم بغير ما أنزل الله فيبدل ما أنزل الله ثم ذكر نوعا آخر من الطاغوت فقال ومن تحاكم إلى غيره فهذا نوعان نحتاجهما في كلام نوع حمل للناس على حكم بغير ما أنزل الله ومع ذلك نوع آخر وهو أن يذهب المرء بنفسه فيرغب عن الحكم بما أنزل الله إلى غيره وهذان تنفضان الإسلام بشروطهنا تعمل جيدا إلى هذا الأمر حينما كنا قديما نتحدث في زمن الطاغوت عن الطاغوت فلم يرى المرء عبارة أبلج ولا أحسن ولا أرقى من عبارة أهل العلم يومها وهم يواجهون الطاغوت بوصف. يقول للطاغوت انت طاغوتا ثم استدار القمر فهذا محاقد فلم يرمى الإسلام بسهم أبهى لجلده احنا ما يكون مثل ما يرمى بحكم على غير ما أنزل الله عز وجل فأمر جيدا هذا أن رجلا يهوديجا أتى مع منافق ممن يدعون الاسلام فاحتكم اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل الرجلان على رسول الله حكم لليهودي فانطلق اليهودي مع المنافق فقال له المنافق بنا إلى عمر بن الخطاب بعدما حكم رسول الله إلى عمر بن الخطاب يحكم بيننا فرضي اليهودي لانه يعلم ان رسول الله قد ربى على منهج واحد لا تلون فيه وهناك مسائل حادة ولا زلت منذ سنتين ونصف ونذكر لكم هذا يالق على تلك الاعواد او في مجلس الاثنين هناك مناطق في ديننا حادة من اتى اليه ينبغي ان نحافظ على أن تكون حادة من اقترب منها جرح حتى لا يقترب منها مره اخرى وإن كان من أهلها تلك المناطق ما ان تبلدت وذهبت حدة حدة طرفها لم تقطع ولم يعد الإسلام حماية فخرج اليهودي معه وهو يعلم أن عمر بن الخطاب لن يخرج عن حكومة رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم فأفى إلى عمر واسمع إلى هذا الموقف العجب فقال فوصف اليهودي لعمر ما حدث ووصف المنافق بعمر فنظر عمر إلى المنافق وقال حكم رسول الله وتريد بعده حكمي قال الرجل نعم قال وتصبر وترضى بحكمي قال الرجل نعم فدخل إلى بيته فاخترط سيفه وجاء إليه صمتا فضرب علقه فألقاه بين رجليه فلم ينكر عليه رسول الله تامت جيدا إلى خطورة الموقف ايها الاخوه والله عز وجل علق إيمانك على قدر كفرك بالتواغيط قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى دون ذلك فأم حذر انشدان لعلني أذكر لك مختصرا له حينما أذكر لك تاريخ تلك لكن أيها الأخوة تعملوا جيدا لقد كان السلف والآيات في ذلك كثيرة والحديث كثيرة لكن كما قلت الحديث سقيل على نفسي ولست أهوى المعارضة إلا أنه أمر حل عقدة اللسان حل عقدة اللسان بعقيدة بعد ذلك أن يكون عند الله مقتا وسخطا يمشو قائرة ويهلك الذي لم ينكر ثم يكون مع ذلك في التاريخ هلكة ولعمة تاتي الاجيال فتعلم أننا قد توددنا على أحكام الله عز وجل تعمل جيدا فأن لك أن تحكم الكفر بالطاغوت وتعمق في هذه الآية فهما وعلما وعملا لذلك جاء رجل إلى طاوس بن كيسان اليمنى وانظر إلى الشفافية في الحكم فقال له يا طاوس إني نحلت ولدي وتركت آخر يعني أعطيت هذا هدية ولم أعطي أخاه فتلى عليه طاوس بن كيسان أفحكم الجاهلية يبهون ومن أحسن من الله حكما لقوله بل ذكرت هذه الرواية بنظر الاستمرارية يقولون كان طاوس ان جاءه رجل قال له كذا تنح له هذه الآية <تصفيق> وأبما سأله وفقهية مختلف فيها شماعير وأهل العلم يكرهون أن يعطي الرجل ولدا ويترك آخر يكرهون فقط خلق حنابلة يحرمونه، ومع ذلك أجمع أهل العلم أن ذلك إن كان لعله فإنه لا يكره حتى. تامل، ومع ذلك يقول أف حكم الجاهلية يبون، فكيف إذا راهوا ما نحن فيه؟ كيف إذا راهوا الحسن أو راهوا مع ذلك فوس كيسان اليمن؟ فمن هو يوافقه جيدا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما ان من الثابت في المعتقد ان من حكم بغير ما انزل الله وان تشهد يعني قال اشهد ان لا اله الا الله ونطق بالشهادتين وخالف, وخالف احكام الله عز وجل الى التحاكم لغيره فهو كافر ولا يستمر في كفره يعني لا يشك المرء في كفره مع هذا ان اقيمت عليه الحجه وفهم أمره وأوطال كلمه نحوها يعني إذا أفهمناه ومع ذلك صمم أن لا يتحكم إلا إلى غير شرع الله كفر الرجل وانحلت عقدة إيمانه وخلع رفقة الإسلام من عنقه الأمر خطير جدا أيها الإخوة وتأمل جيدا إلى ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة المشهورة تحكيم القوانين الوضعيه يقول فيها ومن أنواع تحكيم شرع ومن أنواع الحكم بغير ما أنزل الله تلك المحاكم والدساتير التي تحكم الناس بغير ما أنزل الله عز وجل فهو أشمع وأفضع شيء وهو أشمع وأفضع صورة من صور التحكم بغير الله عز وجل هكذا قال الله في العلم يا الأخوة تعمل جيدا وهو أمر مطبق عليه واخطر من هذا وهذا نحتاجه ايضا تعمله جيدا وعيه واجعله في صدق يقول من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله أن يعتقد المرء أن الشريعة حسنة إلا أنه يجوز للمرء أن يخرج عنها إلى غيره فإذا اعتقد هذا وفعله بعد أن اقيمت عليه الحجة انحلت عقدة إيمانه فالأمر جد خطير لذا كان إحساس السلف على ما ترونه ومن ثم كان فتوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع وإجماع اهل العلم في موضع اخر أما إجماع اهل العلم فقد احتج به ابن تيمية لفتواه التي أذكرها لك والإجماع منعقد على دولة العبيدية الفاطمية تلك الدولة أيها الأخوة دخل أربابها إلى هذه البلاد حكم مصر والسام مائتي عام دخلوا إلى هذه البلاد وهم يقولون نحن اولاد فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ذلك أبناء ابي عبيد القداح لكن خدعوا الناس ما بين الذعب والسيف فقر لهم بعض علماء النسب وما انكرت ولم يزل هؤلاء يختفون الناس في بلادنا تلك حتى سلموا المسجد الاقصى فاجمع اهل العلم على كفر هؤلاء لا لأنهم سلموا المسجد الاقصى فحسب ولكن لأنهم خالفوا بعض الشرائع فإنهم يشهدون الله لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويحتكمون بغيره ويظهرون المخالفة لشرع الله عز وجل يظهرون المخالفة لشرع الله عز وجل لذا قال أهل العلم بجواز قتالهم وهذا ما قاله الشيخ الإسلام بن رحمه الله في معركة شقحة حينما قيل له إن التبور يعتون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويخبرون أنهم تركوا ملتهم لهم ودينهم ومع ذلك فإنهم يظهرون المخالفه لشرع الله عز وجل في التحاكم لشريعتهم الشريعة التي وضعها جنكيز خان قديما وهي الياسد جاء من القرآن ببعضه ومن الانجيل ببعضه ومن التوراة ببعضه ومن أحكام الإغريك واليونان والرومان ببعضه ثم خلط ذلك بعضه على بعض فخرج فخرج شلعا مضحكا كما ذكر ابن كثير رحمه الله أطرافا منه بتاريخها وحمل الناس أن يحتكموا إليه أنا أسأل سؤالا أفلياسك قرآن؟ فلياسك قرآن أيها الأخوة لكن فيه ما هو مع القرآن فالقرآن لا يسمح أن يكون هناك ما هو معه انها الشريعه فقط ودون ذلك خرط قف يتامل جيدا فلما راى شيخ الاسلام ذلك قام اليهم وساهمهم وقاتلوهم وكان الناس يقولون ان قاتل قوما يشهدون لا اله الا الله فاخذ المصحف وقال ان رايتم المصحف على رأس وانا في الجانب الاخر فضرب علقي وطاف الدنيا وحمل الناس عليه حتى اتى الى مصر فحمل سلطان مصر قلوون عليهم وقام معه حتى أجلاهم الله عز وجل بل دخل على قاذان أميرهم وسبقوا في موضعه ودعا عليه في موضعه واخبره أنه صانف شريعة الله عز وجل في موضعه تأملوا جيدا أيها الإخوة الأمر جل وعظيم ومغرق النزه حينما يعتقد المرء منه أنه يمكن أن يحكم مع الله ويقوله ما يهمني الان ربما لا يكون اولويه تذهب غدا فتقول نعم او لا الله نعم او لا انما الذي ارسل اليه واسعى الا تدور دائره التاريخ علينا كما دارت على غيرنا فيما ساغير لك في هذه العجالة المتبقيه انما ازيل عليه في الخطبه الثانيه اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهذا لنفسه واقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا الطاغوت قائم أيها الاخوه متمثل في غير مصورة ومن اظهرها أن يتحاكم المرء إلى غير ما أنزل الله أو يحمل الناس على الحكم بغير ما أنزل الله ولو كان ما يحملهم عليه قد اكتظ بأحكام الله إلا أنه خالفها في مواضع أو نزل تحت غير اسمها وهذا أيضا أمر مهم فربما يحكم المق بعادات وتقاليد توائم شريعة الله عز وجل وهي من شرائع قومه واهله لا ياتمر فيها بأمر الله عز وجل فهو أيضا حاكم بغير ما أنزل الله عز وجل وهذا ما كان يريد أن يصنعه بعض هؤلاء قديما حينما قالوا لنا إننا سنأخذ القرآن ونجعله موادّب ونضعه تحت بند الدستور فإنه أشبه ما يكون بهذا الجوان الذي أذكره لك الآن في تاريخ التساكير سريعا وكانت الأمة على الحكم بما أنزل الله لا تنفصن عنه قيد مُلأ يحدز فيه أشياء نعم لا لنعلم أن الحجاج الثقفي قد خالف حكم الله لكن في إطار الحكم بما أنزل الله فالمخالف في جزئيه يتنزل عليه قول ابن عباس خفر دون خفر لأنه لم يبدلها ابتداء أما من بدلها أو غيرها أو حمل الناس عليها قصرا فإنه في ذلك قد حل عزة الإسلام وحكم بغير ما أنزل الله وادله ذلك موكورة ذكرت لك بعضها حتى لا تظن أن المشرب إنما من الهوى وإنما كما قلت تلك المعارضة علم الله عز وجل ثقلها على النفس فتامل جيداً إنه دين الله عز وجل الذي ينبغي أن يجلى ويجلى في كل موضع لا سيما موضع التوحيد فكانت الأمة على الحكم بما أنزل الله حتى تملك محمد علي باشا هذا الرجل الذي كان فض القلب غليظ الكبت يقاتل الناس على الطريبة لحساب الدولة العثمانية وزامن سقوطها. كانوا إذا وجدوا القوم قد رجعوا عن, عن أن يعطوا لهم الأموال أرسلوا إليهم هذا الرجل فيقتل ويأخذ من غير أن يشفق على احد وقد اخطا عمر مكرم رحمه الله وعبد الله الشرقوي رحمه الله شيخ الازهر وعمر مكرم نقيب الشرفاء حينما أتوا بهذا الرجل بعد انجلاء الفرنسيين وإيطاء دولة المملكة فلما رأوا أنها ستعود أخذوا من الممالك مملوكا هو محمد علي فعمل الرجل باتفاق غربي وهذا هو عمل الاستعمار يؤليك وتأمل جيدا، فإن الاستعمار لا يعمل بيده وإنما يأتي فيأخذ خطوة ويجند لها من يقوم بها فيحركهم من بعيد وهذا على طول تاريخهم وإلى يوم الناس هذا لا تظن أن هؤلاء الذين يقولون أن نقبل مشروعا ولن ولا تظن أنه من بنات أفكار وإنما قد في مدارسهم يحركون أو قد شرب ما يتحرك به من أجيبه لذا تراه يحطون على الله ورسوله فتعمل جيدا. تعمل الرجل هكذا؟ حتى كان في ظل حكومة اسرته أخرج بعض الرسائل التي فقط تتحدث عن تعيين الناس بالأزهر وعن بعض الحريات فقط. ثم لم تزر هذه الرسائل تخرج وغفل أهل العلم عنها مع ذلك ساد كما حدث حينما سقطت الخلافة وخرج مصطفى كمال أتا يقول اليس الفصل بين السلطات أمر مشروع فإنا نجعل الخليفة بعيدا في الأستانة ونتخذ نحن عاصمه يقال لها أنقوة ونعمل فيها فسند الخليفة وفدتنا بعضها لأن كلها كانوا على خلاف هذا حتى نزموا جميعا حينما رجد الرجل ألغى الخلافة تماما ولا تحين معيدا يومها أيها فتأمت جيدا إلى ماك هؤلاء <تصفيق> حتى كانت ثورة 19 تلك التي أثرت لنا في بلادنا، وقد ذكرت لك أكثر من مرة. ما كان يقال عن سعد زغلول باشا أنه معزوز الجماهير، ورضي الناس بذلك حتى ينجلي الإنجليز. نريد إنجاز المرحلة انظر الخطأ الذي نقع فيه دائما نريد أن تدور، نريد أن تدور عاجلاً، نريد أن نكز اقتصادنا. والله عز وجل بيده مقاليد كل شيء وعنده مفاتح الغيب وسبحانه وبحمده عنده خزائن كل شيء فإنك إن أردت أمنا تستحلبه من السماء لا من الأرض كن موحدا عاقلا إن رسول الله كان خلفه الأسود الضراغ من هواسر في يوم بدر فقطع الليل كله يدعو الله أن ينصره ويقول إنك ان تهلك هذه العصابه فلن تهلك لماذا لم يحمل بهؤلاء والرجل منهم يفديه بنفسه وآه وماه ومع ذلك فإن النصر في السماء فإن النصر في السماء ليس بالأرض وليس بمواد الأرض ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا قالوا لن نغلب اليوم على قلة حتى انتصروا بقلة قال بعض الصحابة لم يثبت مع رسول الله إلا مئة يوم حنين مئة فقط والباقي مع ذلك نفروا مما حدث لهم من المعركة والحرب واستقبل الكفار أكتافهم ومنحوها حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله بمئة تم جيدا أيها الأليم فلما كان في اعقاب صار تسعتاشر وفي عام تتاة وعشرين عملت السدور هذا الدستور كان يهتم بالحريات، وتأمل قضية الحريات، كان يهتم بالحريات، عمل فيها بنودا وأثن الناس عليه، لأنهم يريدون حرية. كما تسمع أنت الآن، نحن الذين أذهبنا من عند الناس مقياس حكمنا ما عند الله مع الله. فإذا سألت إنسانا الآن تقول له ما تقول في قوله فيه من الحريات وفيه من وكان الرجل يغفل عن ما فيه من احكام الله عز وجل هو الذي يبغي ان يقدم ولو اكلنا التراب فامل جيدا ثم جاء بعد ذلك الملك فصادر عليه وانشا دستورا فطار النمس فاعاد هذا الدستور مره اخرى وفيه هذه الحريات ومشى عند اهله طبعا بعض اهل العلم انكر ذلك طولا وعرضا لكنهم كانوا قله لانه لا يفصل للفتنه الا الطريق أنا كل فلم ينسروهم التاريخ إلا في حتى ذكرهم بعض أهل الصدق كمحمد رشيد رضا بالفقهاء المتشددين الذين يرجعون إلى أسلافهم ولا يحيطون عن ذكروهمها كذا فترى الرجل على ثباته يتكلم بالمدنية حمد رشيد رضا شخصية فانخدع رجل فيهم حتى صدف في الخلافة وأبلس عليهم جميعا فلم يزل الأمر كذلك حتى أمر خلاف هذا أيها ما استطعنا أن ننجزه لأن كل دولة إن أرادت أن تخرج منها خليفة ففي الحجاز أرادوا أن يخرجوا الامير سعود وفي بلادنا أرادوا أن يخرجوا الملك فؤاد وفي فلسطين أرادوها للملك حسين وفي أفغانستان كان القوم يتشطعون بالتشير حتى حضر منذوب الإيراني ولم يتكلم ولم يدن رأيا وإنما أراد أن يتجسس في ظاهر أمريك ومع ذلك ما أنجزناها إلا بمؤتمر بعد عامين من سقوط بعد عامين من سقوطها ثم مع ذلك ما أنجزنا فيه شيء حتى كانت صورة ينظر وجاء هذا الدستور الذي عمله الدكتاتور وحده، بعد أن جعل له لجنة من خمسين إنسان هنفاه تماما وعمله وحده كإعلان المسلمين. فلم يزل الأمر هكذا إلى دستور واحد سرين ثم تطور الأمر أيها الإخوة وكل دستور ينص على الحريات ويأكل من الشريعه يأكل منها اكلا ويشرك معها غيرها حتى راح الفؤاد ونظر المرء في هذه الأونة وقلنا لعل الله عز وجل كان فتازا فإذا نحن بصدد دستور ينبغي أن تعتقد انه ليس من حكم الله كما قلت لك لا أريد أن أزايد عليك الآن أو أن أزايد فأقول قل نعم أو لا لكنني وضعت فكرة الطاغوت بين عينيك في هذا المنفذ فانظر أيها الأليم إن التشريك مع حكم الله عز وجل حكم بغير ما انزل الله هذا جيدا فحينما نقول في المادة التي تخصنا خاصتنا ولا أتحدث لك على هذا على هذه التفسادة التي تقالها على مادة الحديثة حتى قال بعضهم لقد جعلنا مادة لم, يت... لم تحدث في الحضارة الإسلامية مثلها قط وإني لا أتساءل أو ما دريت لماذا لم يحدث هذا في الحضارة الإسلامية قط أنت كما قال الأول وإني وإن كنت الأخير زمنه لآتب بما لم تستطعوا الأوائل يعني هذه المادة غفل عنها أبو بكر وعمر وحثمان وعلي ومعاوية والحسن ومعاوية وغفل عنها بنومية وغفل عنها بنو عباس وغفل عنها الدولة الإخشيدية وغفل عنها الدولة الفاطمية ودخلت عنها الدولة الأيومية وغفرت عنها دولة المماليك السناجة وغفر عنها وغفل عنها هل العلماء إلى يوم الناس هذا ثم أتيت أنت بهذه النادرة إنهم ما كان لهم أن يكتبوا مثل الذي كتبت ما كان لهم أن يكتبوها لكننا اختأتنا حتى صار رأس من الروس إلى هذا القس القابع في كنسته وقال أريد زيارتك بالأمس قال الوقت غير مناسب الوقت غير مناسب تعملوا أيها الأخوة فإننا لا نريد أن نؤجج ما كان كاملا فقد علم التاريخ أننا تهلمنا منهجا به نسكن كل فار لكن شهد التاريخ ايضا أن أرواحنا ترخص حينما يتمس تلك الشريعة فدسترنا هذا المادة التي نخرج نحن منها الان. ونقول هذه مادتنا فصلنا ما معنى المبادئ أليس كذلك أيها الاخوه تعمل إلى هذه الماده يقال فيها فإن الشريعة الإسلامية مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ويفهم من سياق اللغة أنها المصدر الرئيسي إذن فهناك مصادر اخرى فرعية وهذا عين الحكم بغير ما أنزر الله لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن من نواقد الإسلام أن يعتقد المرء أن له أن يخرج من شريحة محمدا إلى شريحة غيره كما خرج الخبر عن شريحة موسى ده من نواقد الإسلام فالشريعة لا يصادر عليها قد سمعت بعض من وكان في تلك التأثيسين يقول الله كما أذكر لكم يقول فإن لم يجد المرء ما يوائب الحكم في الشريعة القانون في الشريعة فلا هو أن يذهب إلى أي دستور آخر ولو كان دستور رومانيا يقول هذا مع أننا نؤمن أن الشريعة ما ترك رسول الله طائرا يصفق بجماحي في السماء إلا نبأنا من خبره. أما الجيد أيوان قريب وأنا أقول لك هذا وهو في صميم ما تصم إليك كلما كلمناك تقول عزدة لحنا مع عملنا مبادئ هو في التاريخ ما لم يحدث لأنه لم يرضى أحد من العقلاء لن تقوم عند مثل هذا القوش. تعمل أيها الأري. كذلك حينما يقال حكم الدولة دي مقرضي، فتقول أنا أفهمه الشورا. نقوله فسرها في, في كتب. إن أولئك ربعنا في ميدان التحرير اليوم، والذين يمكرون بكم، ويتصلون بالخارج عليكم، ويعلنون ذلك أذن الله في من صدورهم لاجل ما نحينا عنه من الشريعة. وصلنا نقول نستنفراً ونسيد فلاناً وهؤلاء منافقه كان لا ينبغي أحد أن يسيدهم أو أليس نصدرهم في مشهده وصوت رسول الله لا يقول أحد منكم للمنافق سيدي رجل يقول لا ارضى بالشريعة قط أن أحكم بها أريد أن أعمل معبد لبوزه في هذه البلاد وأخر يقول لا, لا نستصدر قانون يصدق الله لا أستصدره لأن قوما يعتقدون في الله أشياء ويعتقدون في الأنبياء أشياء ويعتقدون في الصحابة أشياء ونحن نحن نحرم أن تسبى الأئمة الأربعة فقط خنفاء الأربعة فقط أما قلت الصحابة غلمات كهذه الناجرة التي تحكى عن بعض رؤوس الأزاهرة قديما حينما أراد أن يقارب بين السنة والشيعة فجلت مع رؤوسهم فاختلفوا في النصرة إلى علي ومهوية فقاوت الرجل بين علي ومهوية شيءٌ فقولوا معه يعني سببه من فلا فنا بأسه اتفاق ضحك له التريث عمن أيوان العجيب لما يقال حرية الاعتقاد مصونة نعم ثم ضرب على ذلك عليك أن تقول عن الحريات ترجع إلى باب الأول باب المؤسسات والحقوق والدولة والمجتمع أبداً لأن الحريات الشخصية اللطيفة لا يسن فيها قانون أصلاً. الحريات الشخصية اللثيقة لا يسن فيها قانون اصلا وقفر المرء واختيار الدين من حريات اللثيقة كما يقول هؤلاء إلى غير ذلك مما في هذا الدستور الذي أريده منك إياك أن تعتقد أن هذا هو من الدين ليس من الدين في شيء ولا يقترب منه في ظل الوراقين وقال ذلك مشايخنا الذين كانوا في التاسيسيه بعضهم قال هذا ويشكر له هذا جدا حينما قال هذا دستور ليس إسلاميا ولكن لنا نقلل به الشر ونكسر به الخدش هذه وجهة نظر وبعضهم يقول وطبعا ليس هناك أشر من أن يحكم المرء بالديمقراطيه الذين أصلوا لها قالوا أسوأ نظام حكم حكم به الناس اللي هم اقترعوه لكن مع هذا يوجهه يرى المرء في هذا الأمر أن تنظر إليه جيدا فانه كما قلت لك مما يحل عقدة الإسلام فلا تعتقد فيه اتداء أنه من شرع الله عز وجل ولا تظن انها خطوة على هذا الطريق واياك أن تظن أن الله سيرفع ما بنا من بأس وضيق هذا الدرس هذه عقيده منكوسة إنما نطلب من الاخوه أن يجيبوا الضراعة إلى الله عز وجل أن يقوموا وأن يقوموا في محراب العبادة وأن يذكروا الموت والإقبال على الله فعندها تيقق قلوبهم ولعل الله عز وجل أن يستجيب أن يستجيب لبعض المخلصين منا فأخلق لنا واقعا جديدا فإن هذا الواقع قد تنجس كليا إلا ما رحم الله عز وجل منه. فغضب ينصب بعيدنا ثم نحمل الناس هاي تأمل جيدا فرق بين أن يفتي المرء الناس وبين أن يحمل المرء الناس على فتوحات فرق كبير فإنك إذا فت الناس لا ترزقهم أما إذا حكمت هذا سرزقنا هذا دسوس سرزقنا هذا وضم وسط عينك على المنبر يدخل عليك من يقنعك بعقيدة المسيح المخلص فإذا أردت أن تنهره قدم فيك بلاغا لأن حرية الدعوة لأن حرية أهل الكتاب في دعوة وفي اختيار قيادتهم وفي, وفي بناء معابدهم ودون عبادتهم بقوله مع أن البلاد فتحت عنوى وقد ذكر السبكيجي اجماعا أن هذا يحرم وأنه ما هدم من الكنيسة لا يعمد المرء إلى بنائها وهذا كلام قلناه قديما لكننا أيها الأخوة هذا الآن ومع أنه شديد على النفس لكن أذكره لك لأننا قد بقيت لنا سنتان ويزيد ونحن نأخذ من ديننا ونتقرب به إلى هؤلاء نظن أننا سنبلغ في كل مرحلة ويهدمونها لنا وعنظوا إلى هدمها وإلى أطلالها وإلى امتساق الناس عن حياضنا بعد أن ألموا بنا ومع ذلك لا نرجع عن هذا الغيش أيها الأخوة التاريخ يذكر لنا لما عمل التواوين حتى فيها من المسلمين بل من الرؤوس المسلمين لكن قال تحكم بأمري أحكم بالشريعة لكن بأمري أنا فخالفه شيخ الأزهر الشرقوي رحمه الله وكان يقول له أنت إن شئت أن تجعل الشريعة نهجا فكنت فجعلته في بلادك فغضت حكومه ولم يزل الرجل يذكر عنه أنه يكره أيها الإقوة تأملوا موقفكم جيدا ومواضع أقدامكم جيدا فإن الفقهاء يقولون الأمر إذا ضاق التسع يعني صار له في الدين مندوحة وكذلك يقولون وإذا التسع ضاق فهذا أمر التسع على مصراعيه الآن كما ترى حتى سمعت بعضهم يقول إخواننا المنسحبون وفيهم الذين يرتضون الشريعه وفيهم الذين ليسوا على ملة الإسلام والراجل مع ذلك فأمل جيدا فإننا لا نأمر بظلم أحد ومع ذلك لا نأمر بأن تنصهر عقيدتنا يا عقيدتي انظر إلى موطي قدمك فإن التاريخ يكتب ولقاؤك لربك عز وجل وشيك أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وفقنا لذروبنا اللهم في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم متعنا بحكم شريعتك اللهم أذبنا برض حكم شريعتك اللهم احكمنا بشريعتك لا شريك لها اللهم احكمنا بشريعتك لا دخيل عليها اللهم احكمنا بشريعتك واذا تلتزم بحكمنا بشريعتك اللهم انصفنا بشريعتك اللهم اعلي قدرنا بشريعتك اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى به اللهم انا نبرا بك من كل طاغوت يشرك في حكمك اللهم انا نبرا من كل دستور يشرك في حكمك اللهم انا لا نبدل ولا نغير في حكمك اللهم انا نشهدك انا لا نغير ولا نبدل في حكمه اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين واخوصه